لتستغوا على غوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده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 إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدام مبينة وانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تأهدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في أخذه لعلهم يرجعون بل متات هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن نابين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عابداهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكيون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الغذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين فَإِمَّا نَنزَلَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدنَا هَؤُلَاءَ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُمْ لك ك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون رحمة آل هتين يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين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 وقالوا يا أيها السائر ادع لنا ربك بما عائد عندك إننا لمحتدون فلما كشفنا عنهم الأباب إذا ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار, وهذه الأنهار من تحته فلَا تُبَصِّرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيرٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْنَا أُرْقِعَ لَهُ أَسْرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَأْوُ النَّمَلَاءِ كَتُمُقْتَلِينَ فَشَتَخَفَقَ مَهُ فَأَطَاعُوهُ فَلَمَّا أَسَفَ رُنَا نْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ظُلِبَ بَابُ لُوطٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِنْهُ يَصْدُرُونَ وَقَالُوا أَأُلِهَتُنَا خَيْرٌ أَم ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إنه رَبُّ اللَّهِ أَبْدٌ أَنْ أَنَّى عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَأْنَا لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَقْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَإِلْمُ الْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُنَّ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ أَدْوَوُهُ مُبِينٌ وَلَم ما جاء إسحاق بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَرِيعٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَخْلَدَ لَوْمَ يَوْمِئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تهزلون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوى فيها ما تشتهين الأمور فصوت لذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أرزقتمها بما كنتم تأملون. وتلك الجنة التي أورستمها بما كنتم تأملون لكم فيها فاكلة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر أنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرم أم غاف إن مبرم أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَادِّينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ أَن مَّا يَصِفُونَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُهُمْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاء إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإننا يفقون وقيله يا رب إن هؤلاء وَأُمُّنْ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ